وَاتَقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُوكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِتَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الْفَاضِلِينَ اكذبوه بعقده عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم وان ولو نزلناه على بعض الأعدمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المدرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابهم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا وعدون